يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أَمَّا بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آلِهِ وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعه وكل بدعة ضلالة معاشر الإخوة إن الله سبحانه وتعالى لما بعث نبيه صلى الله عليه وسلم كان نبينا صلى الله عليه وسلم في مكه لم يكن في الناس الا مؤمن او كافر مؤمن امن بالنبي صلى الله عليه وسلم واتبعه ووحد الله عز وجل او كافر كذب النبي صلى الله عليه وسلم وبقي على شركه فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم ظهر صنف ثالث هذا الصنف أظهر الاتباع والإيمان وأبطن الكفر هؤلاء هم أهل النفاق ويظهر هذا بجلاء بالتأمل والنظر في السور المكية والمدنية وهذا الصنف أعني أهل النفاق خطرهم عظيم جدا وشرهم مستطير وقد بين الله سبحانه وتعالى احوالهم وجلى امورهم حتى يحذرهم الناس ولعظم خطرهم فان الله سبحانه وتعالى في اوائل سوره البقرة ذكر الاصناف الثلاثة فذكر أهل الإيمان في ثلاث آيات وذكر أهل الكفر في آيتين وذكر هذا الصنف وهم أهل النفاق في ثلاثة عشر ايه لعظم خطرهم لانهم العدو من الداخل الذي قد لا يتفطن له كثير من الناس هم من بني جلدتنا ويتكلمون بالسنتنا ويظهرون الموافقه لديننا، لكن كما قال الله سبحانه وتعالى هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أن يؤفكون وبين الله سبحانه وتعالى من صفاتهم الشيء الكثير في صورة البقرة وهكذا في صورة آل عمران وفي النساء وفي المائدة وهكذا في صورة التوبة التي يقال لها الفاضحة وهكذا في صورة الأحزاب وفي صورة النور وفي صورة المنافقون إلى غيرها من السور التي بينت حالهم وهكذا في صورة محمد بين الله سبحانه وتعالى من صفاتهم ما يتضح به أمرهم ولهذا يقول الله عز وجل ولو نشاء لاريناكم فلعرفتهم بسيماهم ولا تعرفنهم في لحن القول ولا تعرفنهم في لحن القول هذه من صفات اهل النفاق وبين ربنا سبحانه وتعالى كثيرا من اقوالهم التي كانوا يقولونها وتظهر على فلتات لسانهم كقولهم لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز منها الاذل وكقولهم ما راينا مثل قرائنا هؤلاء يعنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أكذب ألسنا ولا أرغب بطونا ولا أجبا عند اللقاء وكقول بعضهم كما في حديث زيد بن أرقم والله إن كان ما يقوله محمد صلى الله عليه وسلم حقا لنحن أشر من الحمير وهذا الصنيع وهو صنيع أهل النفاق يصنعه أهل الباطل إذا قوي الحق وإذا قويت شوكة أهل الحق فإنهم يندسون في الصفوف ويبثون سمومهم ويحاولون خلخله الصف وبث الفتن والشائعات والأقاويل الكاذبة حتى يحقق مرادهم أو بعض مرادهم وأمرنا الله سبحانه وتعالى بجهاد هذا الصنف فقال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وماواهم النار وبئس المصير <تصفيق> والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد ولد ادم اجمعين صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا اما بعد ابن القيم رحمه الله من سوره العصر مراتب جهاد النفس ونظر جهيض الوقت عندي ولعل الله يوشر وقت آخر يفشر لأبنائنا في هذه البلدة وظنها بيتة الخمس وغيرها ولو عبر الاذاعه اذاعه السلحة في عيب سمرة العصر كاملة ان شاء الله تعالى وحديث اليوم اليكم بارك الله فيكم هو اختصار ما ذكره ابن القيم رحمه الله في مراتب جهاد النفس اعلموا بارك الله فيكم ان مراتب جهاد النفس اربعه المرتبه الاولى هي مرتبه العلم وهذه مستنبطة من قوله تعالى الا الذين امنوا وذلكم ان الايمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح يزيد بالطاعه وينقص بالمعصيه فهذا لا بد فيه من العلم حتى يعلم المسلم ما به يكون ايمانه او ينقص او ينتفي بالكل فبقدر ما يحصل المرء من العلم ويتحصل عليه ويجد في طلبه فإنه يحصل له من كمال الهتة واليقين وبقدر ما يفوت المرء من العلم والمراد به عند أهل الإسلام هو العلم الشرعي الذي هو فقه الكتاب الكريم والسنة الصحيحه وفهل السلط الصالح فإن سيرتهم رضي الله عنهم تطبيق للكتاب والسنة بقدر ما يفوت عليه يفوت على نفسه من العلم جفاته من كمال الحق والهدى المرتبة الثانية مرتبة العمل فحين العمل هو ثمرة العلم وهو جكاده وهو جليل موافقة الإنسان في أقواله وأعماله العلم ولهذا قال علماءنا علم بلا عمل وشجره بلا كمر وفي الحديث الصحيح أنه يجتمع أهل النار على رجل تندلق اقصاب بطنه يدور فيها كما يدور الحمار في الرحى فيقول اي فلان ما لك الم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر فيقول فدا كنت آمركم بالخير ولا آتي وأنهاكم عن الشرى وأجز المرتبة الثالثة، وبهذين المرتبتين يكمل العبد نفسه، ويعدها إعدادا جيدا لما كلفه الله به من فعل ما حابه والبعد عن مشاخطه ومقاطبه المرتبة الثالثة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فالدعوة إلى الله هي وظيفة النبيين والمسلين عليهم الصلاة والسلام بدءا من نوح أولهم إلى محمد خاتمهم صلى الله وسلم عليهم أجمعين والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى يعني الدعوة إليه على بصير ترتكز على الفقه في دينه ومن هنا يمكن أن يقال المنتسبون إلى الدعوه ثلاثة أسلام الأول أهل الحق وهم دعاة الحق والهدى على بصيرة يعلمون الناس ان الله سبحانه وتعالى يفقهونهم فيه من الكتاب والسنة ومن سيرة السنة الصالح شأنهم في ذلك قال الله وقال رسوله قال الصحابه قال الائمه الثاني الجحلة هم الذين تصدروا هذا الميدان وخابوه وليس عندهم من العلم ما يؤثرهم لذلك وهؤلاء هم القصاص والوعاء معولهم على قصص وحكايات وأحاديث ضعيفة وأخرى موضوعة همهم هم ترقيق قلوب الناس كما يقولون وهؤلاء يفسدون من حيث يريدون الاسرعه ويضلون من حيث يريدون الهدى الصلب الثالث دعاه الضلال والانحراف وهؤلاء هم اهل البدعه ونهايه امر المبتدعه السيف كما قال بعض الأئمة وهذا له أزلة كثيرة يضيق المقام بذكر بعضها كيف يتصفق لكني أقول إن الممتزعة وإن كان بدعتهم صغارا هم على بغض اهل السنه لأنهم نخالف ومن علامات المبتدعه أنهم يبسطون القول بسطا في الإخداص والرقائب وأما المتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم اما أن يجملوا بها وإما أن لأنهم لو تكلموا في المتابعة وأبانوا فأبعنوها بأدلتها من الكتاب والسنة ونماذج سيرة السلف الصالح لكسدت فضاعتهم ولا انقطعت بهم السبل ولا نفر منهم عوام الناس قبل خواص المرتبة الرابعة الصبر وايضاحه ان من هيع الله له سبيلا يدعو من خلاله به الله على هدى وبصيره نصب نفسه منصب محمد صلى الله عليه وسلم والمصلحين بعده نال حظه من هذا المنصب العظيم فأعظم سلاح يتسلح به بعد العلم والاستقامة على منهج الحق الصبر فمن صبر وصابر فاعتمد على الله سبحانه وتعالى وعول عليه ونجى إليه في الشدائد فلخ المقصد قالت يوحشه الله سبحانه وتعالى ونصره الله ولو بعده لقبول اهل الحق ما جاءهم به هذا من الحق ومن تدمر وتضجر وجزع وضاق عطنه ولم يصدر على أذى الناس فانه لم يبلغ حجه تفق إما أن ي... سيقول أمره إلى أن يغادر العقل عدد على ما هم عليه وينفر منهم وينفر وينفر مكان آخر وهنا يدخل الشيطان عليه فيسولوا فيوسوس له فيقول اين انت ذاهب اجهدت نفسك وتعد واستنفذت كل ما لديك ولم يقبل منك احد ومن هنا يدع الدعوه ولربما دخل عليه فخارت قواه وضعفت عزيمته ووهنك فاصلح ممتزجا من العامة لا يأمر بمعروف ولا ينكر مكره هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى بني معكم من الحديث في هذا المقام العظيم فعذروني ولولا ضيق الوقت لبسرت الحديث معكم تصدق حياكم الله جميعا صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه جزى الله الشيخ الوالد العلامة عبيد بن عبد الله الجابري على هذه الكلمة ونصر الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناته وأن ينفعنا بما قال لازلنا معشر الإخوة في الكلام على خطر أهل النفاق وإن صنفا من الناس كما سبق إذا قويت شوكة أهل الحق واذا ظهر الحق ولا يستطيع ان يظهر باطله اندس وورى ببدعته وحاول ان يخفي باطله وهؤلاء خطرهم عظيم لانه يجالسك وتجالسه ويسمع كلامك وتسمع كلامه ولربما استنصحته واستشرته ويحضر معك الخطب والدروس ومثل هذه اللقاءات فلربما لم يساورك أدنى شك أنه من أهل الحق ولخطر هؤلاء أشير هنا في هذا المجلس إلى بعض صفات المندسين وبعض صفات هؤلاء الذين ربما يندسون وينطلي أمرهم ويروج في الناس لانهم قد يوافقونك في الدعوة إلى التوحيد أو في إثبات اسماء الله جل وعلا وصفاته وفي بعض المسائل التي ينادون بها ويظهرونها لكن يخالفونك في أصول عظيمة فكان لزاما أن نبين بعض صفاتهم حتى يتجلى الأمر ويظهر من تلك الصفات أيها الاخوه هي مماشاتهم لأهل البدع والأهواء يماشون أهل البدع والأهواء مخالفين في ذلك النصوص الشرعية التي فيها البيان الواضح باشتناب أهل البدع والأهواء وعدم مجالستهم وهجرهم على التأبيد كما يقول الحافظ البغوي عليه رحمة الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين هذه الآية فيها أمر ونهي فيها أمر أن الإنسان إذا رأى الذين يخوضون في آيات الله وعلى رأسهم أهل البدع أن يجتنب مجالسهم ونهاه أن يقعد بعد الذكرى مع هؤلاء الذين ظلموا أنفزواهم، فهذه الآية فيها بيان واضح اجتناب أهل البدع والأهواء وعدم مجالسهم وعدم القرب منهم ويقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير إنكم إذا مثلهم إن الله جامع الكافرين والمنافقين في جهنم جميعا فهذه الآية كذلك فيها التحذير من مجالسة أهل الأهواء ومن مماشاه أهل الأهواء كذلك حديث عائشة المخرج في الصحيحين إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاولئك الذين سمى الله فاحذروهم احذروهم احذروا مجالستهم مخالطتهم مماشاتهم الاستماع الى كلامهم فانه ضار جدا وقد روى الامام احمد وابو داود وغيرهم باسناد صحيح من حديث ابي هريره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل إذا رأيت الرجل يخالل ويماشي أهل البدع والأهواء فاعلم أن ذلك لكائنة في نفسه والعياذ بالله ولهذا جاء عن السلف التحذير من هؤلاء الذين يماشون اهل البدع وإلحاقهم بهم كما جاء عن ابن مسعود عند الطبراني اعتبروا الناس باخدانهم فالمسلم يتبع المسلم والفاجر يتبع الفاجر اعتبروا الناس باخدانهم وهكذا جاء عن السلف عليهم رحمة الله يقول أبو حاتم الرازي عليه رحمة الله قدم موسى بن عقبه الصوري إلى بغداد فذكر ذلك للإمام أحمد ابن حنبل فقال الإمام أحمد انظروا على من ينزل وإلى من يأوي إذا أردتم أن تعرفوا حاله وأردتم أن يتبين لكم أمره فانظروا على من ينزل وإلى من يأوي وهكذا جاء عن يحيى بن سعيد القطان عليه رحمة الله قال قدم سفيان بن سعيد الثوري عليه رحمة الله البصرة فجعل يتأمل حال الربيع ابن صبيح وقدره عند الناس ثم قال سفيان ما مذهبه قالوا ما مذهبه إلا السنة قال من بطانته قالوا بطانته أهل القدر فقال إذن هو قدري إذن هو قدري تأمل إذا رأيته يماشي أهل الأهواء وأهل البدع فما ذلك إلا لكائنه عظيمه يخفيها ولا يظهرها ولهذا جاء في طبقات الحنابلة أن أبا داود عليه رحمة الله قال قلت للإمام أحمد أرى الرجل من أهل السنة يماشي رجلا من أهل الأهواء أو به قال أوى تعلمه أوى تعلمه فإن ترك كلامه فكلمه والا فألحقه به ألحق به إذ مماشاته له تدل على أنه يرتضي طريقته ويرتضي منهجه ويرتضي بدعته هذا أمر خطير الواجب على الإنسان أن يحذر ولهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله كما في مجموع الفتاوى يقول ومن كان محسنا للظن بهم ولا يعرف حالهم يعني أهل البدع والأهواء ومن كان محسنا للظن بهم ولا يعرف أحوالهم عرف حالهم عرف يبين لهم فإن بدأهم وأنظر وأظهر الإنكار عليهم وإلا فهو منهم وألحق بهم هذا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله واعلم أيها الأخ الكريم أن أئمة السنة بينوا غاية الوضوح بينوا غاية البيان أمر هؤلاء الذين يماشون أهل البدع والاهواء حتى قال ابن عون عليه رحمة الله الذين يماشون أهل البدع أشد علينا من أهل البدع الذين يماشون اهل البدع لان امرهم لم يظهر وهو يذهب اليك وهو يذهب اليهم ويجيء اليك حاله كحال اهل النفاق الذين يذهبون الى اهل الشرك ويذهبون الى اهل الايمان وهذا حال هذا الصنف انه ياتي الى اهل الحق وأهل السنة وإلى معاشر السلفيين ويذهب إلى أهل الباطل فهذا ضرره عظيم وخطره جسيم فلهذا كان الواجب الحذر من هذا الصنف الواجب الحذر من هذا الصنف الذي هو مذذب لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء وبعض الناس ربما تلجح وقال أنا لست بحمد الله لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء وهذه وسطيه مزعومة يزعم صاحبها أنه على الحق وفي الحقيقة هو على الباطل لأن التوسط بين الحق والباطل من ابطل الباطل أن يتوسط الإنسان بين الحق والباطل من ابطل الباطل عياذا بالله، فاحذر هذا الصنف الذين قال عنهم النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الفرقه الناجية الطائفة المنصورة لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجاء عند ابن ماجه لا يبالون بمن خذلهم. ولا من خالفهم فهذه سمة ظاهرة إذا رأيتها فلا تتردد ولا تشك أن من يماشي أهل الباطل ويسايرهم ويعاشرهم ويذهب ويجيء إليهم أنه على خطر عظيم والخطر منه عظيم العلامة الثانية من علامات هؤلاء أنهم بين الحين والآخر يظهرون للناس قواعد ما ي... تعرف لا في كتاب ولا في سنة ولا تعرف عند السلف الصالح ولم يذكرها علماؤنا المحققون يقاعدون القواعد ليضل بها الناس وربما يكسون هذه القواعد الفاظا جذابة وبراقة يكسونها من سجعهم الذي هو من جنس سجع الكهان وهذا من قديم الزمان يظهرون القواعد يردون بها نصوص الكتاب والسنة فهؤلاء المعطلة طاعد القاعدة الباطلة أن ظواهر النصوص كفر وأن كل نص أوهمت تشبيها فأوله ورمت تنزيها وهكذا جاء بعدهم آل الباطل في قاعدة المعذره التي قاعدها الإخوان المفلسون وهي نتعاون فيما اتفقنا فيه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اتفقنا فيه وهكذا قاعدتهم نذم البدعة ولا نذم أهلها وهكذا تلقف هذا المنهج وتقعيد القواعد الباطلة اناس رضعوا من هؤلاء دهرا طويلا ثم تستروا فظهر امرهم واظهروا تلك القواعد كقاعده المأرب نصحح ولا نهدم وهكذا ارعور اذا حاكمت حوكمت وهكذا الحلبي بقواعده كقاعدة أن الجرح لا يقبل إلا إذا أجمع أهل العلم عليه وهكذا قاعدة لا نجعل الخلاف مع غيرنا خلافا بيننا وهكذا نصحح ولا نجرح قاعدة الحلب كذلك وعلى هذا الطريق يقاعدون القواعد التي يهدمون بها نصوص الكتاب والسنة والتي يحصل بها التمييع وإماتة عقيدة الولاء والبراء وهكذا يقاعدون هذه القواعد لصرف الشباب عن اتباع الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة كذلك من علاماتهم أنهم يتدمرون من الجرح والتعديل، إما على سبيل التصريح، وإما على سبيل التلويح، والجرح والتعديل علم رصين على قواعد رصينة أدلته كثيرة من الكتاب والسنة وأجمع عليه السلف عليهم رحمة الله. ولا يخالف فيه إلا جاهل كما يقول الحافظ ابن حبان عليه رحمة الله في مقدمة كتابه المجروحي بضوابطه الشرعية فتارة يقول هؤلاء أن هذا من الغيبه وهذا يفرق الأمة وهذا يذكي الخلافات ونحو ذلك وصرح به بعض هؤلاء عند بعض اهميه السلف فرد عليهم كما ذكر عند أيوب يقول عفان ابن مسلم الصفار كنت عند أيوب فذكر رجل فقلت ضعيف فقال رجل لا تغتبي الرجل فقال أيوب لم يغتبه إنما بين حاله لم يغتبه إنما بين حاله، ورد الحافظ ابن حبان على من يستدل على ابطال الجرح والتعديل بحديث أبي هريرة في مسلم أتدرون ما الغيبة فقال إن هذا ليس من الغيبة بل هو من النصيحة التي أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وجعله الإمام أحمد من الجهاد، وتارة يقولون بأن الجرح والتعديل لا يقبل إلا إذا لا يقبل الجرح إلا إذا أجمع العلماء عليه، وهذا ماله الى إلى إبطال هذا العلم وإبطال الجرح. وتارة يقولون نحن نقر لكن إذا جرحت فاذكر الحسنات واذكر مناقب الرجل الذي تريد جرحه وهذا كذلك يعود على الجرح بالإبطال إذ أن كثير من الناس إذا سمع المدح بعد الجرح لم يعتبر الجرح وأنت تكون قد أتعنت نفسك، فيقولون لا بد من ذكر الحسنات إذا ذكرت السيئات، لا بد إذا جرحت أن تذكر محاسن الرجل وأن تذكر مال الرجل، وهذا لا شك أنه باطل، ورده علماؤنا عليهم رحمة الله، وقالوا أن هذا منهج باطل. وقال به المتسكرون الذين ظهر امرهم كذلك من علامات هؤلاء تتبع الرخص يتتبعون الرخص قد يفتی العالم في مساله ما بعد اجتهاده فلا يوفق للصواب فله اجر واحد وخطأه مغفور كما قال عليه الصلاه والسلام في الحديث المخرج في من حديث عبد الله بن عمرو اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجر واذا اجتهد فاخطا فله اجر واحد فهؤلاء يتتبعون اقوال العلماء التي ذل فيها العالم في فتواه ويتتبعون الرخص فيقولون العالم الفلاني أفتى بالانتخابات والعالم الفلاني أفتى بجواز أن يكون هناك حزم والعالم الفلاني اثنى على فلان والعالم الفلاني قال والعالم الفلاني قال, والعالم الفلاني قال وهذا قد نهى عنه السلف ودموه دمًا شديدًا بل نقل جماعة من العلماء الإجماع على تحريم تتبع هذه الرخص كما قال ابن حزم وابن عبد البر وغيرهم ولهذا جاء عن جماعة من السلف من تتبع الرخص تزندق من تتبع الرخص تزندق ويذكر عن إسماعيل القاضي عليه رحمة الله أنه قال دخلت على مجلس المعتضد قال فدفع إلي كتابا فإذا في الكتاب الرجل جمع فيه رخص العلماء إباحة النبي المسكر وإباحة نوع من أنواع الربا الصرف وهكذا الغناء ونحو ذلك فقال هذا العالم إن هذا زندقه هذا زندق فقال له الخليفة أليست هذه الأطوال ثبتت عن أهلها قال بلا ولكن من قال بهذا لم يقل بهذا ومن قال بهذا لم يقل بذاك فإن الرجل إذا جمع هذا كله جمع الشر كله وهذا نسمعه بين الحين والآخر يلتقط فتوى من هنا وكلمة من هناك وفتوى من هناك إلى غير ذلك ثم يظهرها عند بعض الناس الذين لم يتمرسوا في معرفة كلام أهل العلم ومعرفه المنهج السلفي ومبنى الفتاوى وكلام أهل العلم فيشوش بها على الناس فيأتي بعض الناس يقول العالم الفلاني قال في المسألة الفلانية كذا ولماذا تقولون انتم كذا العالم الفلاني قال في الرجل الفلاني كذا وانتم تقولون كذا وهكذا فيجمع الشر كله يتتبع الرخص وهذا لا بد ان يحذره طالب العلم الحذر انت تكون ممن يتتبع هذه الاشياء فهذا يدل على هواء وكذلك من علاماتهم التستر بالعلماء يظهرون الانتساب الى اهل العلم ويخالفونهم في طريقتهم وفي نهجهم وفي سلوكهم وفي استدلالهم وفي عقائدهم ذاك يقول نحن من طلاب الالبان وهذا يقول نحن من طلاب ابن عثيمين وهكذا ذاك يقول نحن من طلاب ابن باز أو من طلاب الوادعي أو غيرهم وهم يخالفونهم في نهجهم وسلوكهم وهذا أمر قديم، أمر قديم. كان واصل ابن عطاء وعمر بن عبيد يجالسون الحسن فلما أظهروا ما أظهروا طردهم الحسن هذا السبقي صاحب طبقات الحنابلة صاحب طبقات الشاذعية. وهو من أعداء أهل السنة بل من ألذ أعدائها ومن خصوم شيخ الإسلام ابن تيمي وابن القيم يتمسه ويظهر انتسابه إلى الإمام الذهبي حتى قال في ترجمة الذهبي في طبقات الشافعية شيخنا الذهبي حسا ومعنى وبه عرضنا وعرضنا صناعة الحديث ثم بعد ذلك بين كذبا وزورا أن الذهبي متحامل على أهل السنة يعني بذلك الأشاعر حتى لقبه بعضهم بالتلميذ العاق، فهؤلاء يتسترون بعلماء السنة نحن من طلاب الألباني كما ينعق بها الحلبي وأين أنت من طريقة الألباني وهذه قواعدك تخالف طريقة العلامة الألباني ونهجك وسلوكك ومعاملتك للسلفيين فقد كان الإمام الألباني أبا رؤوفا رحيما لطلابه وللسلفيين وحربا على أهل البدع والأهواء وكان يصرح بذلك في جلساته وفي كتبه وأما هؤلاء فإن الثناء منهم على أهل الباطل ويذمون أهل الحق يقاعدون القواعد التي تخالف منهج أهل السنة والجماعة تخالف ما كان عليه أشياخهم فهذا من التستر فاحذر أن يروج عليك هذا الأمر من صفاتهم الطعن في أهل العلم المبطن ولمزهم لأهل العلم جاءت مناسبة أو لم تأتي مناسبة فإن هذه طريقة أهل البدع والأهواء كما قال أبو حاتم الرازي من علامة أهل البدع والأهواء الوقيعة في أهل الأثر ولهذا حسين الكرابيس فقيه فقيه وقع في الامام أحمد وتكلم في الامام أحمد فتكلم به العلماء بل قال ابن معين لما قيل له إن الكرابيس يتكلم في الإمام أحمد قال لعنه الله لعنه الله يتكلم في أحمد لعنه الله تكلم في إمام من أئمة اهل السنة والجماعة وهكذا واصل ابن عطاء يتكلم في شيخه الحسن البصري ويبين في كلامه الذي يدل على انحرافه العظيم وهو منحرف مخالب لاهل السنة في أصول الدين ويصف الإمام الحسن البصري بانه لا يفقه الا احكام النساء من احكام الحيض ونحوها وهذه تلقفها اهل البدع في زماننا ويصفون علماءنا بانهم علماء حيض ونفاس والعياذ بالله كبرت كلمه تخرج من افواههم ان يقولون الا كذبا فهم يطعنون في اهل العلم وهكذا تسمع كثيرا من هؤلاء فأبو الحسن يقول ليس عندنا بابوات ولا ملالي يريد الأمر فوضى والله سبحانه وتعالى يقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ربنا يقول وإذا جاءهم أمر من الخوف أمر من الأمن أو الخوف أذاء به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهكذا, وهكذا الحلبي يطعن في العلامة المدخلي الشيخ ربيع ابن هادي المدخلي والشيخ عبيد والشيخ النجمي وغيرهم فهذه سمة أهل الأهواء وإن أظهروا أنهم ينتسبون إلى السلفية وإن اظهروا بعض مقالات أهل السنة والجماعة هذه طريقة أهل الأهواء الطعن في أهل العلم وكذلك من علاماتهم من علامات هؤلاء أنهم يثبتون عن العلم ويحذرون منه بقول صريح أو غير صريح ويزهدون طلابهم في العلم وأهله يزهدون طلابهم في العلم وأهله ويرشدون طلابهم إلى أنفسهم يرشدون طلابهم إلى الصغار ويحذرونهم من الجلوس عند أهل العلم ويقاعدون في ذلك القواعد يقولون أنت إذا جلست إلى العالم الفلاني فإن كلام العالم الفلاني كلام العلماء الكبار لا يمكن أن تفهمه فهما صحيحا ويقولون لحم الكبار أو طعام الكبار سم الصغار ويصرفون بذلك طلاب العلم عن أهل العلم إلى أمثال هؤلاء الذين يربونهم على بغض العلماء ويربونهم على الحماس والعواطف التي تنقلب إلى عواصف ويربونهم على الكتب الفكرية التي تعج بالتكفير والتي تنضح بالبدع والاهواء فهذه طريقتهم ومنهم من يزهد في بعض العلوم لا تدرس النحو ويزهد فيه ثم يقطع الطريقه على طلاب العلم وهكذا منهم الذين يزهدون في اهل العلم ويقولون هؤلاء ما عندهم فقه بالواقع هؤلاء لا يعرفون إلا أحكام تستطيع أن تأخذها من الكتب تستطيع أن تدخل إلى الشاملة فتقف على ما تريد أما أولئك الثوريون والحركيون فعندهم ما لا تجده عند هؤلاء كبرت كلمة تخرج من أفواه إن يقولون إلا كذب يروجون لأنفسهم بالطعن في أهل العلم والتزهيد في أهل العلم والتزهيد كذلك في العلماء ولهذا تجد أن بعض العلماء ربما لا يحضروا له إلا قله قليله وإذا قام بعض هؤلاء بمحاضرة ازدهم المسجد والطرق والشوارع وماذا يقول وما عساه أن يقول في كلمته ما عساه أن يقرر أو أن يعلم الناس إنما هي جرائد يقرأها أو ندوات يخبر عنها أو مؤتمرات تعقد هنا وهناك يتحدث عما تكون فيها ويخرج أن كثير من الناس وقد أصابه من الحماس ما أصابه فتجد هؤلاء حطب كل فتنة وتجدهم رؤوسا في كل فتنة فإذا تحذر طريقة هؤلاء أيها الأخ الكريم فإن طريقتهم ماكرة يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين الذي يندس ولربما لم تشعر به لم تشعر به حتى ينفجر وينضح بالباطن بعد أن يكون قد أخذ معه من أخذ فاذا تحذره وتحذر منه ولا بد من التميز والوضوح لا بد من التميز والوضوح يقول شيخنا الإمام العلامة الواضع عليه رحمة الله يقول دعوتنا متميزه دعوتنا متميزة اما هؤلاء يريدون الفلسفه بين السلفيين والإخوان والتبليغ والمتصوفه وهكذا اهل التفجيرات واهل التكفير وهكذا بين العقلانيين والشيعة والروافض الاثنا عشرية إلى غير ذلك لفلفه حتى يضيع الحق والعياذ بالله وحتى يروج هؤلاء لعقائدهم ويروجون لأنفسهم لا بد من التميز ولا بد من اظهار عقيدة السلف الصالح ولا بد من بيان الحق وكذلك من علاماتهم أنهم يصفون علماء السنة بالمتشددين وأن عندهم شدة نقول لهم كما قال بعض المشايخ بينوا لنا الشدة التي تعيبونها عليهم بينوا لنا مواطن الشدة التي تنقمونها عليهم والشدة بالحقيقة هي صدعهم بالحق لما صدعوا بالحق وبينوا الباطل وزيفوه رأوا ان هذا شدة ورأوا ان المصلحة تقتضي وان النظر في عواقب الامور يقتضي وان النظر في المصالح والمفاسد يقتضي الى ان يؤخر هذا ويسكت عن ذاك ولا يتكلم في هذا إلى غير ذلك حتى يصير كثير من الناس قد التبس الحق عليه لا أيها الطالب احذر طالب العلم احذر أيها الأخ الكريم اللبيب أن يروج عليك باطل هؤلاء وأن يروجوا لك أو في صفك أو يروج عليك أن علماء السنة يتشددون بل علماء السنة أرحموا الناس بالناس كما يقول شيخ الإسلام عليه رحمة الله أهل السنة أرحموا الناس بالناس أرحموا الناس بالخلق وأعرفوا الناس بالحق فكم صبر علماؤنا على هؤلاء الذين شهروا سيوفهم بعد أن ناصحوهم وصبروا عليهم وتوددوا في كلامهم معهم ولانوا الجانب معهم لكن ما ازدادوا إلا عتوا وما ازدادوا إلا باطلا فاياك أن يروج هؤلاء عليك مثل هذه الأكاذيب ومثل هذه الأقوال التي يزعزعون يزعزعونك بها والتي يجعلونك فيها مترددا لا تتردد الحق واضح أبلج تمسك بحبل الله واتبع الهدى ولا تك بدعيا لعلك تفلح ودين بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتفلح نسال الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لكل خير وأن يجنبنا وإياكم كل شر وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون احسنه نشكر إخواننا الذين قاموا وسعوا في تحقيق هذا اللقاء نسال الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسناتهم ونتقدم بالشكر لاهل هذه المدينة ممثلة في المجلس المحلي وهكذا إدارة الأوقاف وهكذا أهالي منطقة لبده وهكذا جميع إخواننا ممن سعى سعيا مشكورا أن يجعل ذلك في ميزان حسناتهم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد فإن إخواننا من طلبة العلم قد أبدو النصيحة وجزاهم الله خيرا وما جلسنا هنا إلا مشاركة فقط فما قدمه الشيخ الفاضل أبو عبيد حفظه الله وما أقدمه قبل ذلك الشيخ عبيد حفظه الله وكذلك الشيخ الفاضل كذلك أخونا أبو حديف حفظه الله فيه الخير الكثير لكن إرادة إخواننا أننا لا بد أن نتكلم كغيرنا من إخواننا فنقول إن أمر الاستقامة أمر عظيم والاستقامة اخواني في الله لا بد أن نعرف أسبابها وما نستطيع به أن ندوم عليها، ففي الحديث جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال دلني أو سأله عن أمر. لا يسأل عنه أحدا بعده فقال له قل آمنت بالله ثم استقم قل آمنت بالله ثم استقم كلمة جامعة مانعة من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام قل آمنت بالله والإيمان بالله يستوجب الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى والإيمان بألوهيته سبحانه وتعالى والإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى والإيمان بصفاته وأسمائه كل هذه هذه المعاني. جمعها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الكلمة الصغيرة أو البسيطة وهي قل آمنت بالله وإذا نظرنا إلى ما تحت هذه المعاني من كلام فإنه لا شك سيطول بنا المجلس ولكننا نمر مرورا هكذا قال ثم استقم والاستقامة على أي شرع أراده النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمر هذا الصحابي أن يستقيم على أي شريعة وعلى أي دين أراده أن يستقيم إنما أراده أن يستقيم على الدين الذي نزل به عليه الصلاة والسلام والشريعة التي شرعها عليه الصلاة والسلام، ثم استقم هاتان الكلمتان جمعتا معنى عظيم وهو الإخلاص لله سبحانه وتعالى ومتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آمنت بالله إخلاص لله سبحانه وتعالى، ثم استقم. متابعة لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم ففي هذه الكلمة معنى لا إله إلا الله ومعنى محمد رسول الله كلمتان ربما, ربما نمر عليهما ولا ننتبه إلى ما فيهما من المعاني كلمتان عظيمتان آمنت بالله ثم استقم آمنت بالله ثم استقم ولننظر إخواني في الله أسباب الاستقامة وما يجعلنا نستقيم كما أمرنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإن من أسباب الاستقامة الإخلاص لله سبحانه وتعالى من أسباب الاستقامة الإخلاص لله سبحانه وتعالى فإن الإنسان لا يوفق إلى الاستقامة على هذا الدين والاستقامة على هذا المنهج السديد إلا بإخلاصه لربه سبحانه وتعالى فإن كنت مخلصا لله أخذ الله بناصيتك إلى الحق وإن كان في نفسك شيء فإن الله سبحانه وتعالى سيصرفك عن هذا يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم استقم بالله ثم استقم أي لا تراوغ رواغان التعالب وما اكثر هؤلاء في زماننا هذا يظهرون الاستقامة وهم خلاف ذلك يظهرون الالتزام كما يقال وهم خلاف ذلك يراوغون رواغان التعالب وكذلك مما يعينك أخي في الله الاستقامة على شرع الله هو طلب العلم وهذا لا يكاد طالب علم سلفي لا يجهل هذا الأمر فالله سبحانه وتعالى يقول يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات وأهل العلم يقولون إن العلم بالله أو العلم بشرعه سبحانه وتعالى سبب عظيم لخشية الله عز وجل فكلما كلما طلبت علما وكلما سرت على هذه الطريق الذي حفزك له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله من سرك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة هذا التحفيز العظيم وما ذكره الله سبحانه وتعالى في قوله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات لا يجعلك أخي في الله تتحفز أشد التحفز إلى طلب العلم طلب العلم وأي علم هو العلم بالله سبحانه وتعالى كما ذكرنا العلم بوجود الله العلم بأسماء الله وصفاته العلم بتوحيد الله العلم بمتابعه النبي صلى الله عليه وسلم وما أشرفه من علم وما أشرفه من علم ففي, ففي, في ففي سيرك على هذه الطريق سبب من أسباب التبات على هذه الطريق التي أمر النبي صلى الله بها صلى الله عليه وسلم بها ذاك الصحابي قل آمنت بالله ثم استقم لا يكون ثباتا الا بعلم لا يكون تباتا إلا بعلم فما ظهرت البدع وما انتشرت هذه الفرق إلا بسبب الجهل. فكلما ظهر العلم كلما ظهر العلم ذهب الجهل فعندما كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون في الزمن الأول كانت البدعة تساق إليهم فينفخونها بافواههم فقط نفخا هكذا تساق إليهم البدعة فإذا بهم يردونها فعندما قل العلم وعندما قل العلماء ظهرت البدع كلما قل العلم ظهرت ماذا؟ ظهرت البدع فمن أسباب النجاة ومن أسباب الاستقامة ومن أسباب الثبات على الدين هو طلب العلم الشرعي كما ذكرت لكم ومن أسباب ذلك إخواني في الله هو مجالسة الصالحين من طلاب العلم ومن إخوانكم السلفيين الذين صفى منهجهم وصحت عقائدهم لا تجالس كما ذكر أخونا فيما سبق أهل البدع فإن الله سبحانه وتعالى سائلك عن سمعك هذا إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فانت إذا أطلقت سمعك إلى هؤلاء أهل البدع وأهل الزيغ فلا شك أن ربك سائلك عن هذا. لا تقل هذه أشياء بسيطة وربما وربما وأستطيع أن أدفع على نفسي. أنت مأمور بأن تحافظ على هذا السمع. أنت مأمور بأن تحفظ هذا السمع كما أنك مأمور بأن تحفظ هذا البصر وكما أنك مأمور بأن تحفظ هذا القلب. كل هذا مأمور به. فالسمع مأمور بأن تحفظه عن سماع أهل البدع وسماع كلام أهل, أهل البدع والبصر كذلك مأمور أن تحفظه عن القراءة في كتب أهل البدع فإنك مسؤول عنه يوم القيامة فمجالسة الصالحين مأمور بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لك في حديث واضح بين مثل الجليس الصالح والجليس السوء كبائع المسك ونافخ الكير فبائع المسك ربما يصلك منه شيئا من ريح أو ربما يهديك أما ذاك فلا شك أنه يصيبك ما يصيبك من نتن ذلك دخان فينبغي لك ألا تجالس إلا سلفيا ينبغي لك ألا تجالس إلا سلفيا إلا إذا أردت أن تدعو إلى الله فلا شك أنه لا بد لك من مجالسة من يريد الحق لنفسه من يريد الحق لنفسه أما من يريد الجدال فأنتم تعلمون إخواني في الله أن النبي صلى الله عليه وعلى الله سبحانه وتعالى نهانا عن مجالسة من يخوض في آيات الله. والسلف كذلك من أصولهم عدم مجادلة وعدم مخاصمة أهل البدع فأما من أراد أن يعرف الحق فلا بد لك ووجوبا عليك أن تجلس له وأن تعلمه وأن تبين له إخواني في الله هذا وماذا؟ وإنني أستسمحكم العذر. فربما قد قرب الأدال وإلى هنا وسبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك